أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكنين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 فأما الذين كفروا فنعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم نجورهم والله لا يعب الظالمين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 فَمَنْحَاتْكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْتَ عَلَوُنَ دُوَّ أَبْنَاهُ وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَفْزَلَ وَأَفْزَلَكُمْ ثُمَّ نَبْتَيْنَا فَنَجْعَلَ اللَّعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلْمَةٍ سَمَاءٍ مَنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّنَا مُحِّصُونَ يَاهِلَّ الْكِتَابِ مَتَعَاثُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتْ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِنَّمَا مِن بَعْدِ أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاجتهم في ما لكم فيه علم فلم تحجون في ما ليس لكم فيه علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان عنيفا مشرما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا Allah ve imin Müminin ve tatayfetin ahel Kitabı,ları yılgınlık ve Ya ahel Kitabı, ne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 وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي ينزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع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 يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن آل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما بنت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أغفى بعهده واتقى الله لعب المتقين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 وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْغُونَ أَمْسَنَتَهُمْ بِكِتَابٍ تَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَنَقُولُ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ما كان لبشر أي يؤتيه الله الكتاب والحكم والنذمة ثم يقول للناس كونوا عبادا من دون الله ولكن ربان بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم؟ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْمِمُونَ وَإِذْ أَخَلَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَا آتَلْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهِ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَبْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَا لَكَ وَلَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلْهَائِكُ هُوَ الْفَاسِقُ أَفَرَى اللَّهِ يَبْغُونَ غَلَبَ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا بِاللَّهِ وَمَنْ زِنَ عَلَيْنَا وَمَنْ زِنَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَنْ أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يرتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين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 ولان كجزاؤهم ان عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا ينفث عنهم العذاب ولا هم يضرون الا الذين تابوا من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 كفروا وماتوا هم كفاو فلن يقبلن يقبل من أحدهم الأرض ذهبا ولم افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصر